بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك يا كتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون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 ولو فتحنا عليه باب من السماء فضلوا فيه عرجون لقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَايِ بُرُوجَ وَزِينَنَا لِلْنَاظِرِينَ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهام مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزور وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ايناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن وارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ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 وإنما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا للوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِغِلِّكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ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 فاخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليهها سافلها وامطرنا عليهم وامطرنا عليهم حجاره من سجيل إن في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم إن في ذلك لا يتل المؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين